بوك تو سوراك شاست ستة واربعون ستة واربعون نا ديسكاتيцы في صالة الدسكو في صالة الدسكو تي هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ дозволите мне هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ охотно بكل سرور بكل سرور تي كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ دابولі гучнаватая. قليلا. عاليه قليلا. Але لكن الفرقه تعزف جيدة جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. وي тут часто бываеце. هل تأتي مرارا الى هنا؟ هل تأتي цяпер першы раз. لا, هذه هي المره الاولى. لا, هذه هي المره الاولى. Я тут яшчэ ніколі не была. لم اكون هنا من قبل ابدا. Вы танцуєте? هل تريد ان ترقص؟ هل تريد ان ترقص؟ Може пазней. ممكن Я لا أستطيع أن أرقص جيداً. لا أستطيع أن أرقص جيدا. هذا سهل جدا هذا سهل جداً. Я вам покажу. أنا أنا أريك. يا يبش إن شمراز لا في المرة القادمة؟ لا الأفضل في مرة أخرىكشكايت هل, هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحد؟ تك ماه س نعم اننتظر صديقي نعم انتظر صديقي ابوسيون ايدي زادو زوвами ها هو ياتي هناك بالخلف هو ياتي هناك بالخلف